والفجر وريال العشر والشفر والوصر والليل لا يفرق هل في ذلك قدر لحج ألم تر كيف فعل ربك بعاده في رماد الأعمال أنت لم يصنع مثلها في البلاد وتمودر لي ندى الصخر بالواد وَسِرْعَ عَوْنِ الْأَوْثَانِ الَّذِي نَطغَوْا بِالْبِلَالِ فَأَكْسَوْهَا الْفَتَادَ فَصَدَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ هَذَا الْمُرْسَالُ فَأَمَّا الَّذِينَ عَبَدُوا إلا اسْمَهُ رَبُّهُمْ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي وأما إذا مبتلاه فقد رأيه الضفر فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاربون على طعام المسكين وتهكلون التراث أكنا لما وتحجون المال حبا جما كلا إذا الأرض لك ذكا وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعزد عذابه أحدك ولا يوفق وفاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعني إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي